نتحدث بسلسلة حلقاتنا افات اللسان. وافة اليوم افة تقريبا لا يخلو لسان انسان منها الا من رحمة ربي لانها افة تاخذ صفة قد تكون عند البعض طيبة وليس فيها قبيح لان الانسان يراها ظاهريا صفة جميلة. اهوها صفة المادح. يعني المادح الذي ينهى الانسان لسانه عنه مدح المدح عنه انا هناك مدح مأمورين نؤمر ان نمدح الغير ولكن في اطار الشرع في اطار حدده الشرع لان هناك مدح منهي عنه المدح المنهي عنه له محاذير لماذا نهى الشرع الحنيف عن هذا النوع من المدح المدح في بعض الافاد كما ذكر ابو حامد الغزالي المدح فيه افات ست يعني ست افات موجوده في المدح هذا الذي ينهى الشرع اربع افات في المدح وافتان في الممدوح فالمجموع ست ست آفات تدخل في قضية وافه المدح المدح اولا تعال الى الذي يمدح هو ماذا يعني انسان يأتي اولا اما انه قد يفرط في المدح فاذا افرط المادح في مدحه صار كذابا او صار كذبا لان الامور لها يعني محددات وهذا الانسان يطلق لسانه في مدح الاخرين فبذلك ينتهي هنا الامر اسف الى ان يكون كاذبا فيما يقول يعني قال احد الصالحين ان ملح اماما او احدا بما ليس فيه على رغوز الاشهاد بعث الله يوم القيامة يتعثر بلسانه هذه الكارثة كبيرة ثم الافة الثانية في الملح المنهي عنه ان قد يدخل المالح في اطرار الرياض فلانه عندما يمدح ينظر الحب. وربما يكون هو لا ينظر للاخر الا ما لا ينم عن الحب. فبالتالي يصبح المالح مرائيا ويصبح منافقا. والعياذ له ربنا العين انظر الى من منه عنه في مسائل خطيرة. وبالذات اذا كان الذي يمتلح له يعني مكانة وجهة اجتماعية او مكانة اجتماعية او يتباو مقعد معين في المؤسسة او في المصلحة او في الدولة دا اذا للاسف شيء يدخل هنا الرياء ويدخل النفاق وهذه مصيبة كبيرة والمؤمن نقي سريرة لا يعرف للرياء والنفاق الآفة الثالثة بالنسبة للذي يمدح انه يعني يقول ربما يقول الاشياء التي لا تتحقق يعني ولا ولا سمير الانسان ان يطري عليها ان الرجل الذي متاخرا انسانا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن علي صلى الله عليه وسلم واي حد قطعت عنق صاحبه لو سمعها ما افلح يعني الى ان الشرع حدد المساله وقال إن كان لابد بان الانسان ان يدخر في يقول احسب فلان كذا لا اذكي على الله لا ازكى على الله احدا. حسيبه الله يعني كان يرى انه اهل المدح وعمر رضي الله عنه كان يقول الرجل انت لا تعرفه. طالما كان يريد ان يعني يشهد مع الرجل. قال عمر بعد ان وصف وسأل عمر بضع اسئله عن تجارب الابنى ازافرت معه. اهل خلقه في المبايعة والمعاملة? لما علم ان الاجابه لا. قال والله الذي لا الا هو لا ارك تعرفه. الاف الرابعة في مسألة المادح انه يدخل بذلك بما يقول يعني الفرحة على الممدور وقد يكون هذا الذي يمدح ظالم او فاسق وهنا تقع المشكلة وقال البصري رحمه الله من دعا لظالم بطول البقاء فقد احب ان يعصى الله تعالى في الارض فهنا تكمن المشكلة لان الظالم الفاسق يجب ان يذن يعني حتى يرتم ولا يمدح ليفرح لان اذا مدحته انا ظالما ومدحت انا فاسقا فكيف يعرف انه ظالم وكيف يعرف انه صار فاسق هنا يعني يجب ان يعتقد المسلم ربه اما الافتان التاني تضر كلاهما بالممدوح ان الممدوح اذا مدح هذا الامر يحدث فيه الكبر والاعجاب واذا اصيب الانسان بالكبر والاعجاب يعني هلك وضع وخطر هذا خطر جدا ان امدح انسانا فيظن انه على خير وعلى خلاح وعلى تقوى وانه ما شاء الله يعني كما يقول هذا المالح وربما هو ينثقه ربما هو رائي ربما هو لانه يعمل عنده ربما يأخذ راتبه منه ربما هو الذي له يد عليه في انه الذي عينه في هذه الوظيفة أو في هذا المكان او انه يرجو منه خيرا ونوالا كما كان الشعراء يمتدحون بعض الناس بما ليس فيهم ويأخذوا على هذا يعني أموالا طائلة وسمى رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه قال يعني يتبعهم الرغوون أنا تراهم أنهم في كل ود يهيمون ويقولون ما لا يفعلون واستفتى رب العباد طبعا منهم المؤمنين الصالحين الذين يعملون الصالحات الإنسان عندما يقرأ هذه القصة كان الحسن بن علي جالسا عند عمر وعمر مع في يده الدرة والناس من حوله اقبل الجارود بن المنذر وهو رجل ذو, ذو مكانة اجتماعية كبيرة في القوم فقال رجل من الحاضرين هذا سيد ربيعه، فسمعها عمر وسمعها الحاضرون وسمعها الجارود الذي جاء فلما ده الجارود من عمر خفقه عمر بالدرة فقال الجارود متحجبا ما لي ولك يا امير المؤمنين قال مالي ولك اما سمعتها? قال سمعتها. فما؟ يعني ما الذي حدث? الرجل يقول هذا سيد ربيعا. قال خشيت ان يخالف قلبك منها شيء. فاحببت ان اططئ منك. انظر الى تهذيب عمر لاخيه في الله. خاف عليه من ان يعني يعترف ويلخذ هذا العجب الى قلبه. هذه الافة الاولى بالنسبة للمبدوعة. اما الافة الثانية الى مدح انسان بالخير تراه يفرح ثم تفتر به العبادة ويحفظ عن نفسه ويدخل العجب نفسه بعد ذلك فيقل تشوره الى العبادة ويرى انه مدى طالما انطلقت الالسنة بالثناء عليه يعني قد وصل الى ما لا يصل اليه اخر فبالتالي يتكاسل ربما عن العبادة وهذه مشكلة بلنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن نفسي انا سيد ولا الادم ولا فخر اي لست اقول هذا تفاخرا كما يقصد الناس بالثناء على انفسهم لان افتخره صلى كان بالله وبالقرب من الله لا بولد ادم وتقدم عليهم ابدا كما ان الانسان مثلا الذي له الحظوة عند الملك او الرئيس او له قبول يفتخر بقبوله اياه ويفرح به لا بتقدم على بعض العيال لا علاقة بين هذه وتلك و... كارثة الممدوح انه يكون تقريب من آفة العجب وقريب ايضا من آفة الفتور عن العبادة. ولعل النبي الهر قال لنا احثوا التراب في وجوه المداحين الذين يمدحون الناس وحثوا في وجوه التراب. ورجل اثنى على رجل. فقال الذي منح يعني ضغم ان عبدك هذا تقرب الي بمقدك وانا اشفدك على مقده سبحان الله. وكان إذا مرح أبو بكر يقول الله مرحب لي ما لا يعلمون ولا تؤفذني بما القلوم وعني خيرا مما أغنون ورجل على عمر فقال له عمر اتهلكني وتهلك نفسك يعني سبحان الله وهذا الرجل الذي يمدح عاليا كرم الله وجهه وكان يعلم علي أن هذا الرجل كان يقع فيه من قبل وفي عرضه فقال له انا دون ما قلت وفوق ما في نفسك فانظر يعني يا اخ الاسلام المسلم دقيق في كلامه لا يبعث الكلمات هنا وهنا المدح يعني مصيبة وفتنة للمادح وفتنة للممدوح فتة للمادح الخلو كما قلنا اما في كذب او في رياء ونفاق او في ملاجب ان يدخل او يكون يعني سبحان الله مبالغا فيما يقول والهوى يدخل هنا والشيطان يدخل لكي يقول الانسان في غيره ما يكره قلبه هنا تقبن يعني افات شدة اما الممدوح طبعا بلا شك عندما يعيش انسان طوال حياته لا يسمع الا متحن ولا يسمع يعني كما قال الشافعي رحمه الله امران اهدى الينا عيوبنا انظر الى الناس اذا جادل احد احدا فمدح طرف دون الاخر انظر الى التي والخيالاء التي يشعر بها من مدح وانظر الى الحسرة والاسى التي دخلت على قلب من لم يمتلح فكأننا يعني الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا فحسنهم بمفاجات العذاب اذا الانسان لا يجب ان ينسب الى نفسه يعني ما لم يفعل، ولا ينسب الى نفسه ما لم يقوم به فاخوة الاسلام حاذروا من مدهه يعني المدح المنهي عنه ان اطلق الفاضي يعني في توسيع او في تكبير افعال الاخرين امامهم وبين عيونهم وفي وجوههم حتى ان الحظ عندهم وحتى يرى هذا المندور نفسه انه فوق الناس وهنا يعني كارثة كبيرة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قطعت عنق اخيك يعني اذا بالذي صنعت هذا انت اثرت فيه تأثيرا سلبيا ليس least هذا man I لا يمتدح مثلا زوجته في البيت او ابنه اذا تفوق او زوجته اذا قدمت له طعاما شهيا او خدمة معينة او امر معين. يجب هنا هذه كلمات لترقيق الحياة في البيوت جزاك الله خيرا بورك لنا فيك قواك الله وعانك عينة رزق الله الصحة حتى تستطيع ان توصل هكذا يقول الزوج لزوجته وتقول الزوجة بورك لنا فيك ويعني الدعاء والثناء هذا في البيوت ليس من باب هذا المتح منهي عنه خشة ان يظن الناس انه يجب ان لا يقول انسان كلمة طيبة في وجوه الناس بل نشكر الناس اي انسان يفعل فينا خيرا نقول له جزاك الله خيرا ومن قال الاخي جزاك الله خيرا فقد انسل له العطاء اللهم لك اجعلنا من المادحين مدحا منهيا عنه يا رب العالمين وانما اجعلنا من الشاكرين لك ولمن جعلتهم سببا في جريان نعمك سبحانك علينا انك نعم المولى ونعم القدير وصلى الله سيدنا محمد